Text 8 هذه مدينة مصرية كبيرة إن هذه المدينة المصرية الكبيرة هي مدينة القاهرة هذا بيت كبير وجميل وهذا البيت الكبير الجميل كلية جديدة في هذه الكلية الجديدة صابر ووداد ورشيد وفاطمة صابر رجل مصري كبير وهذا الرجل المصري الكبير أستاذ نشيط في الكلية الجديدة وداد امرأة مصرية كبيرة وهذه المرأة المصرية الكبيرة أستاذة النشيطة في هذه الكلية رشيد اخو صابر شاب مصري جميل وهذا الشاب المصري الجميل طالب النشيد وفاطمة أخت صابر فتاة مصرية جميلة وهذه الفتاة المصرية الجميلة طالبة نشيطة كذلك سألت أم صابر هل ذهبت إلى المكتبه يا رشيد قال لا ركبت باصا كبيرا وذهبت إلى الكلية الجديدة وهناك أخذت الكتاب الدراسي وقرأت في هذا الكتاب درسا جديدا سألت الأم وأنت يا فاطمة هل خرجت من البيت؟ قالت فاطمة لا ما خرجت من البيت قرأت نصا جديدا في الكتاب الدراسي وكتبت جملة جديدة من هذا النص الجديد